حدثوني عن الجنة إن لي روحا تطير حدثوني عن ما, لم تراه الع... عن ما لم تراه عيني ولا سمعت لي أذناي لا ولا خطر على قلب بشر حدثوني يا رفاقي عن نعيم ابدي عن حياة لا ممات عن سعادة عارمة اشتهي فيها الحياة حدثوني عن ترانيم الشجون عن رفيق لا يخوني موني. عن ثلاث والثلاثين عمرنا فيها يطول حدثوني موني. كيف لا تبلى ثيابي موني. لا ولا يبنى, لا ولا يبنى موني. شبابي موني. وانعم للابد موني. هذا والله مرادي موني. يا حنينا جاوز الحد مداه مده. حدثوني عن لباسي ارتدي فيها الحرير موني. واباهي بالاساور ذهب فضه ولؤلؤ ثم بالعشق اطير ثم ما تلك الارائك كيف يهدأ عقلي المشغول فيها هل تزيح الحزن عني وأنينا يغزو قلبي جاءني الايوب اكثر ذاك والله مرادي يا حنينا جاوز الحد مداه هذا شعري يوم اعياه التعب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 يهب من ربي لا يباع رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحقوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا يقولون وأنتم والله لقد ازدأتم بعدنا حسنا وجمالا طمئنوني هل ترى عيني الحبيب هل أشره من يدي هل أجلسه هناك ثم أبكيه إلي هذا والله مرادي يا حبيبي يا محمد عليك الصلاة والسلام إن في القلب حديثا لحبيبي لا سواه لصحابتي اشتياق في الكون مداه حدثوني عن لقاء سرمدي لخديجتنا وعائش واللقاء حتما شجي في القصور الباريخات حدثوني عن شجوني أولاقي أصدقائي وأضمع وفيائي ينتهي فيها عناي ونخلت للأبد هذا والله مرادي حدثوني عن بساتين فيها الروض الندي عن خلود فخلود فخلود هذا كل ما أريد ثم قولوا سينادي يوم ذاك